بسم الله الرحمن الرحيم لقد ترانا في القمر والست سنى وان يروا ايتيه وامضوا ويقولوا سحرهم و السحر و كان سبع و سلعه ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر حكمة بالغة فما تغني النظر فتول عنهم يوم يبعو الداعي لا شيء مطر خشع الأبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم دراد منتشر نوفعين إلى يقول الكافرون هذا يوم عسر فان جئنا السماء ومن صومنا وحي فتش الزماء عددنا فكلمه مننا وقالوا مجنونون وسجن فدعا ربه انني مغلوب فسب سبحنا الوهب السماء لنا ان وفجرنا الأرمعونا فالتقلناه على أمر قد قدر وحملناه على ذات أرواح مبسر تجري بعيننا بذاء لمن كان كفر ولقد سرسناها آية فهل من مذكر فكيب كان عذابي ونجر ولقد يسر للقرآن للذكر فهل من مذكر كذبت حاج فكيف كان عذابي ونذر إلا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا صرصرا في يوم نحسي مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحن منفعر فكيف كان على دي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر فذل السموذ بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه نتبعه إلا إذا لفي ضلاله المسعور أولكي الذكر عليه من بيننا بالنوك as ever mentioned ش يع ما غد من الكزاب الأشد إ نصم من قنا س من بة منطط ولبي مننا أاقسممة بينظ كل ش المخت فلا ده صاحظ من بتى أقاات عاقذ كان عذابي منظ إن سرنا ع لدي صحة على ف كان في النش لن نتذكر كذب الشعور نواطين بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا آل دوض إن نجيناهم بسحر لعمة من عندنا كلامك نجزي من شكر ولقد أنزرهم بغشفنا فتماروا بالنذر ولقد رأدوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمصنا عينهم فذوقوا عذابي ومذر ولكن صدحهم بصرة عذاب مستقن فذوقوا عذابي ومذر ولكن يسترنا الخمال من ذكر فهل مذكر ولكن جاء آلة فرعان مذر كذبوا بآيات ما قلنا فأخالاهم أخذ عزيز مغسدر أكثركم خير من أولئكم أملكم براء a <laughs> في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر فيعزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ان المجرين في ضلال وسعر يوم يصحبون في النار على وجودهم زوتون ستقر ان كل شيء خلطناه بخزر وما امر لا اله الا وحده الا وحده السلام كن حي بالبصر ولا كن اسمه يا اشياء على فهم الذكر وكل شيء فعله بالصدق وكل صغير وكبير مستغفر ان المستغفر في جنات النعيم ودار في نظره Mi meu fe de feinna eu zemali chi bon